وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ و ازی ست و ازل جت نحبت سدا خَلْقَ <تصفيق> النَّسِ <الجواري الكنس> الْجَارِقُ النَّس وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَس عس> وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّس <إنه> کون اصول کیری رو دل کی میو سن وكم بمجنون ولقد راه بالافق المبين وما وما هو بقول شيطان الرجيم فأين ان کو لن کمست وَمَا تَنشَأُونَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ